وَلَا تقولوا لِمَا تصفوا الالسناتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفترو على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون